بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عيسي قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم Tuhu Maha di Sembahat, Maha di Alq, Wahyu Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi Alaihi الرحيم والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم وما انك عليهم بوكيل وكذلك اوحينا إليك قرآن عربي لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعيد ولو شاء الله لجعلهم أم متوا وحدته ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولد ولا نصير أم اتخذوا من دونه الله هو الولي وهو يوحى الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله Zalikum Allah Rabbi, Alaihi Tawakkalt, Wailaihi Unib. Faatir al-Samawat wal-Aziz, Alalakum min al-Fusikum azwajum, Wamil al-Alam azwajay yadrakum fee, Laisak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 وَالصَّابِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ ۚ أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ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 فَامَا دِمَاجَ اهُمْ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُشَنَّنَ بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فاجع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب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 إن في الله من برد ما استجيب له حجتهم باحضة عند ربهم وعليهم رضوه ولهم عذاب شديد الله الذي انزل الكتاب بالحق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 يُمارون في الساعة لفي ظلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حبث الآخرة نزد له في حربه. ومن كان يريد حظا الدنيا اتيه منها وما له في الاخره من نصيب ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ولو اكلمه الفصل لقى بينهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات في بهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولات أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فإن إلا هو يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحب الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون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 ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط، وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم مِّنْ مُّصِيبَةٍ بِتُ فَبِمَا كَشَفَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله من ولي ولا ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إيشئ يسكن في حفرة يظلم النار واقد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبخهم بما كسبوا ويغفر عن كثيد ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوديتم دُنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا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 Innam asbīl u'alaal-ladīn yẓlīmun an-nās wa yabghūn fil-ād bi-ghair al-haqi'u lā ikaluhu maḍāb alīm. Walamau sabrā wa rafar. Innādālik الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترى يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون صِنْ خَشِي وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي مَغَابِرَ مُقِيمٍ ما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله ومن يغلي لله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل يوم لا مرد له من الله ما لكم من الجيء وما إذو وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا Alaihik illa al-bala, wainna ida adzqna insan minna rahmatan, fariqah biha, wain tusibhum syi'atu bima kddmat aidihim, gafur illahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yansha'u wa yahbu liman yasha'u ina ومذكرون وإنا ثو ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أي يكلموا الله إلا وحيا أو من وراء hijaban aw yursila rasulan fuyuhi bi'iznihi ma yasha innahu 'aliyun hakim وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم